السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله وكفى والصلاه والسلاما على عباده الذي اصطفى ثم أما بعد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 بلبيت. كان موج ورموك كل موجه اعلى من العماره كل موجه رسالت غضب من ربنا كل موجه رسالت انتقام من ربنا كل موجه رسالت تهديد لكل عاصي من ربنا وفي خلال دقائق كان ما فيش ولا واحد على الشط ولا في ولا على سطح عماره إلا وجث خامدين ولا اعوذ بالله اي واحد من الشباب دول وهم مسافرين من بلدهم سواء كان بلاد الخليج ولا اي بلاد ثانيه لما كان حد يسالهم على فين يا شباب رايح على فين. كان يقول له رايح اعيش حياتي رايح استمتع بحياتي وما هوش عارف ان هو رايح ينتهي رايح يتدمر يا شباب على فين يا شباب على فين يا بنات على فين يا شباب امه محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام انا عايزك تعرف وعايزك تعرفي انا عايزكم تعرفوا يا جماعه قبل ما تمشوا في أي طريق لازم تعرفوا الاول انتم رايحين على فين قبل ما تاخدوا قرار هتمشوا في الطريق ده في الطريق ده في حد يسيب ربنا سايبين ربنا ورايحين على فين سايبين البيت ربنا ورايحين على فين سايبين دين ربنا ورايحين على فين في حد عائل عائل يختار بنفسه انه يمشي في طريق اخر ضمه قبر قبر ضيق اضلاعه وتختلف اليمين في الشمال شمال في اليمين في حد عاقل يسيب النظر لوجه الله وابواب الجنه المفتحه ويختار مقام على الحديد في جهنم في حد عاقل عاقل يختار انه يقف في الحر في 50000 سنه يوم القيامه ويسيب ظل عرش الله ويشرب من ايد النبي عليه الصلاه والسلام يا شباب انا عايزكم تختاروا هدف السلسله دي انكم تختاروا انا بكلم مين انا بكلم كل واحده ثابت معاصي زمانه ولسه <تصفيق> ما تابتش منها ثابت بس ما تابتش بكلم كل واحد فاكر ان الالتزام مجرد ان انا صليت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 في القانون لا في جهنم ولعزه بالله على فين يا شباب عندي معاد مع صاحبتي اللي بحبها وبتحبني طب انت حبيب قلبي حبيبك ربنا اللي اغلى من اي حد تغضبه ازاي على فين يا شباب على الريالتي في رايحه اتفرج على تصفيات التصفيه بتاعه الاستار اكاديمي طب وربنا ومال ربنا بالستار اكاديمي على فين يا بنات على الكوافير اعمل شعري تسريحه تجنن الشباب وتجيب لي احسن عريس ما جابتش للبنات غير الهم والعموسه ولا بالله على فين يا شباب انا رايحه للنادي اعيش حياه يا ابني حياتك لسه ما برقتش يا ليتني قدمته لحياتي لي حياتك في الجنه مش في النادي على فين يا شباب انا رايح على سهره عندي سهره الليله تبيع الجنه عشان صهرة تبيع ربنا عشان سهره تبيع الفردوس عشان سهره على فين يا شباب على رحلة هقعد اسبوع انا واصحابي وصحاباتي هو الدين يسر ولا ايه مش الدين يسر مش عسر العسر انك تودي نفسك جهنم العسر انك تضيق على نفسك في جهنم على فين يا شباب عشان شو طيب اتفرج على المغني نفسك من متعه عظيمه في الاخره عشان بتاخدها بالحرام في الدنيا على فين على الشاتنج انا رايح انا ورايا البريف سبوت الليله انا رايح شاتنج الليله على الفيسبوك طب وانت بتشات مع مين انا بشات مع اولاد وبنات طب يا ابني لو الناس كلها ضايعه نفسها في النار تودي نفسك معاهم ليه على فين يا شباب على الماتش ده الساعه 10 الصبح لسه والماتش بالليل رايح احجز مكان تحجز مكان ايه يا ابني والصلاه وصلي على النبي عليه الصلاه والسلام طب نكلم مين طب نروح لمين طب ننجد شباب امه محمد ازاي على فين يا على المطبخ اجهز السحور والفطار واغسل طب على فانيا يا على الشغل انا يا الصبح في الشغل والضهر في الشغل وبالليل في الشغل هكفي احتياجات الحياه ازاي طب نكلم مين طب مين اللي ينقذ شباب امه محمد طب مين اللي ينقذ الوضع اللي احنا وصلنا فيها يا جماعه احنا قعدنا عايشين في غيبوبه يا جماعه غيبوبه, غيبوبة من ولسه الاطفال اطفال بيدخلوا في الغيبوبه الطفل ده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 قعدت تلف على الاتيليهات تشوف فستان سوري عشان صاحبها اللي هيتجوز النهارده لما جه في الجامعه صاحبها قبل كذا سنه ولما جه يتجوز ما فيها وكل ما يجي فرح تشوف اسوء فستان سوري يمكن حد المرة يفكر فيها كزوجه مش يفكر فيها كشيء ثاني غيبوبه لما يكبر الشباب ويبقوا اباء وامهات الغيبوبه بتزيد اكتر تلاقي الاب احد مهموم مش عارف يعمل ايه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 العشر المباشرين بالجنه وحرس المرمى ده حامي حمه الامه يلا يا بطل الله ينصر دينك احمي المرمى بتاعنا من طلقات الاعداء والمتفرجين اللي قاعدين يتفرجوا ده دول الانصار ولو راحوا المزق ال... ال... ولو راحوا الملعب يشجعوا هناك ابو المهاجرين وما هوش واخد باله ان بنته وهو قاعد قدام الماتش بتقول مع السلامه يا بابا لا بصل للبنطلون اللي لابساه ولا المكياج اللي حطاه ولا المحمول اللي رن لها قبل ما تنزل ولا رايحه فين ولا هتقعد امتى واخوها طالع وهي نازله ما بص وابوه ما بصش للسواد اللي تحت عينيه والسواد اللي على شفايفه ازاي يا جماعه ازاي وصل للمرحله دي ازاي امه محمد بقت ام عايشه في الغيبوبه دي ازاي زمان من 1400 سنه لو كنا وقفنا في المدينة المنوره وقلنا على فين يا شباب على فين يا ام سلمى انا رايحه هاجر هاجر لله ورسوله على فين يا سلمان انا بالدنيا ووطني وبلدي وطالع ادور على حد يوصلني لربنا على فين يا معاذ يا ابن افراء إن شتم ابو جهل شتم رسول الله الله الله يسلم انا طالع في غزوه بدر عشان انتقم من ابو جاله على فين يا ابن عباس انا هلف الدنيا كلها عشان اطلب علم عشان اعلم الدنيا كلها على فين يا معاذ ابن جبل طالع على الشام واليمن أعلم الناس دين ربنا على فين يا مصعب طالع على المدينه المنوره عشان افتح المدينة بالدعوه الى الله قبل ما مكه تتفتح بتسعه سنين على فين يا صهيب سايب شع عمرك وفلوسك في مكه ورايح فين رايح هاجل لله ورسوله انصر دين الله على فين يا شباب على دين ربنا على نصر دين ربنا على على فين يا خالد ابن الوليد على رايح العالم وازلزل عروش كسر وكايسر عشان الإسلام ينتشر في العالم وعشان انتوا بكره تطلعوا مسلمين يا, يا, يا شباب وصلنا لفين يا شباب انا عايز اقول لك يا بنتي عايز اقول لك يا حبيب قلبي انا احكي لك قصة حياتك احكي لك قصة حياتك اللي هتشوفها صوت وصوره لو ما صلحتش الوضع بسرعه صوت وصوره هتالعرض على الله احكي لك قصه حياتك كلها خمسات خمسات اول خمس سنين في حياتك كنت لسه طفل صغير كل قضايات حياتك البومبرز وكابتن ماجد وغريندايزر والرضعاول كان دي كل حياتك كبرت الخمس سنين الثانيين بدا الفكر يتغير بقيت عايز عايز الشوكولاته وعايز المصروف وعايز ابوك يشترك في النادي وعايز تلعب كوره وعايزه يجيب لك ريف الخمس سنين ال30 جم بقيت عندك 15 سنه الفكر بدا يتغير بقيت عايز الحزام العريض والبنطلون الجينز ومركه التيشيرت ومركه البنطلون وبتبص للبنت وعايز تكلمها وعايز تضرب شعرك جل ويبقى منظرك كويس يلفه البنات الخمس سنين ال40 بدا انك تتفتح على الدنيا بقى بدات تفكر في صهرة حلوة في سجاره ملخمه في عربيه تلف بيها ابويا اللي ما طلعش نصاب زي ابو فلان في محمول بس رنه مش اي رنه في واحده تحبها بحبك بدا دماغك تتغير الخمس سنين اللي بعد كده بدات تدخل في الخنقه والاكتئاب والضيق والحبسه اتخنقت من المعاصي عملت كل حاجه ما عادش في حاجه ممكن تعملها وما عملتهاش بقيت بتقعد قدام الشات ولا قدام الدش ما عدتش بتسمع الادان كنت قبل كده بتسمع الله أكبر بس ما بتنزلش دلوقتي ما عدتش بتسمعها اتختم على ودنك ايه خاف احسن يتختم على قلبك وصلت للمرحله الخطر مرحلة انك انت وربنا هتحرمك انك تسمع كلمه الله اكبر المرحله الخطر مرحله الضياع ازاي ازاي امه محمد ازاي الشباب وصلونا للمرحله دي ازاي وصلوا شباب الص... شبابنا رجالتنا ان هم يبقى في فكرهم محاضره الصبح واقفه في الجامع بعد الظهر وسهره بالليل ازاي وصلوا البنات انها تمشي بالقميص والبنطلون الجينز في الشارع ازاي وصلونا للمرحله ديت ازاي مقارنه ما بين عائشه وبنت من بنات الايام دي مقارنه ما بصوا بالايام دي ازاي الصوره دي اتغيرت ضحكوا علينا إزاي؟, ازاي وصلوا الاباء ان هو يشوف بنته لابسه لبس بنات الرايات الحمراء في مكه ايام النبي عليه الصلاه والسلام ما كانوش بيلبسوه ويديها فلوس ويقول لها خلاص وما يكلمهاش ازاي وصلونا ازاي تلفزيوننا ازاي بقى ده تلفزيوننا تلفزيون امه محمد ازاي بقى دينا وادي امه محمد ازاي بقى دي جماعات امه محمد ازاي يا جماعه إزاي يا شباب يا جماعه سلسلة على فين يا شباب سلسله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 30 مره باذن الله لربنا 30 مرة مع كل حلقه توب لربنا مع كل حلقه تجدد التزامك كله أنا بكلم مين انا بكلم من اول اللي لابسه لبس وكشفه شعرها بطريقه كانها مش عارفه ان في نار لغايه اللي لابسه النقاب ومتكحله من, من تحت النقاب انا بكلم من أول الشاب اللي قاعد في العربية قاعد يرقص جوه العربيه مع الموسيقى اللي مشغله في مارينا لحد اللي مربي لدقنه في السرير انا بكلم مين انا بكلم الشباب اللي قد الله صلى الله عليه وسلم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 اجيب اسوء موديلات عايزين عما السلسله تخلص باذن الله على فين لا عايزين اللي على فين على اسره فقيرك فلها على فين على صاحبي رايح ادعو الى الله على فين على انا رايح المسجد اصلي جماعه على فين على راحي ما اصير على فين على ايد امي وابويا بوسها على فين على الدنيا نغيرها على الجامع نغيرها على امه محمد نفوقها على فين على الطاعه والدين والقران وحلقات التجويد والدروس على فين احنا في السلسله ديت دي انك تخلين تعرف انك تعرف هتختار ان طريق من الاثنين على فين الطريق ده بيودي على فين والطريق ده بيودي على فين وتختار من الوقت ايه يعني لو انا جيت وقلت لك ادي اوضه اهي الاوضه دي فيها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 خوات على ما تفرج يختو قرار امراه فرعون خدت قرار اتخلت عن لقب سيده القصر الاولى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 اختي عايزة تخرج من الباب وبره الباب حفرة نار مهما قاومتني مش هسيبها مش هسيبها تضيع نفسها انا مش هسيبك لو انت مش عايز تيجي انا اللي هاجي لك احنا اللي هنجي لكم يا شباب الهدف في السلسله ديت دي ان كلنا كلنا يوم القيامه على حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم نبقى كلنا مع بعض واحنا رايحين للنبي نشرب كلنا مع بعض من حوض النبي ندخل كلنا مع بعض ان شاء الله من الفردوس الاعلى نروح كلنا مع بعض ننظر لوجه الله الكريم كلنا نبقى في الجنه زي ما كنا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 عايز انقل لكم عايز انقل لكم قصه لما يعني قصه مبهره تبهري اي انسان قصه واحده اسمها ام كلثوم عارفين ام كلثوم مش ام كلثوم بتاعه الايام دي بتاعه جيل الغيبوبه ام كلثوم بتاعه جيل اليقظه ام كلثوم بنت عقبه ابن أبي معيط ام كلثوم دي يا شباب كانت بنت فتاه ضحت بكل حاجة عشان ربنا يا ترى ضحت ازاي وربنا ادها ايه ام كلثوم كانت بنت عقبه ابن أبي معيط عقبه عقبه اللي حاول يختال النبي ويشد على رقبه النبي عليه الصلاه والسلام الهدوم في صحن الكعبه والنبي وجب لركبتي النبي وقع واخشى عليه عليه الصلاه والسلام ولما جه ابو بكر مسك النعل وقعد يضرب ابو بكر لغايه ما خلى وش ابو بكر وضهره كله دم وحكم ابن اميه عيط اللي قعد يضرب بظهر رجليه ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم وبايديه يرجع راس النبي عليه الصلاه والسلام لورا في صحن الكعبة عشان يموت رسول الله عقبه اللي امجب صله الجزور وامكه حطه على راس رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول في صحن الكعبة عليه الصلاه والسلام رسول الله في صحن الكعبه بيصلي وبيسجد لله عقبه بنته تتوب وتلتزم وتسلم بنت عقبه بن ابي معيط وعقبه ده مش عقبه ده عقبه بنته اسلمت دخل في قلبها نور الايمان بنت صغيره فتاه صغيره ممكن تكون في سن بنات ثانوي وقت ما اسلمت ممكن تكون في سن بنات اول جامعه وقت ما اسلمت وتكتم اسلامها وما عارفه تقول ايه هتودي مين ده بنت طاغوت من طواغيت الطواغيت اللي حربت وتمر الايام ويجي الهجرة ويهاجر الصحابه ويسيبوا مكه وتفضل عليها مكه ومش عارفه تعمل ايه ويجي بدر ابوها يتقتل في بدر عليه لعنه الله مش عارفه تعمل ايه دخلت في سن الجواز بدل العرسان يتقدموا لها يا ام كلثوم يا ام كلثوم هتوافق على مين مش واف على حد ازاي انا مش عايزه اتجوز مش عايزه تتجوزي ليه مش قادره تقول مش قادره تعلن وتمر سنه 2 3 4 يا بنات اللي عايزين حتى لو الشباب ما يا ام كلثوم ما تعبيلي ايه مش عايزة. عايزه هي مختاره ربنا سبحانه وتعالى مستنيا لما تيجي لحظه فرج كلثوم على فين يا يا ام كلثوم ده والدنيا قدامك انت مش عايزه مصلي في لايف ولا لا انا عايزاك انت يا رب. يا ام كلثوم ده انت الحياه كلها قدامك البسي مع اللي انت عايزاه وانطلقي واطلعي الرحلات لا انا عايزاك انت طب وبعدين وتيجي الضربه القاسمه والمفاجاه صلح الحديبيه لما النبي اتصالح مع المشركين على ان ما فيش واحد يجي مسلم ابدا الا والنبي يرد للمشركين ام كلثوم وقفت في صدمه ما عادش ينفع تستنى اكتر من كده لازم تهاجر بس هتهاجر ازاي لو اهلها عرفوا هيقتلوها وهتهاجر الطريق من مكه لمدينه لوحدها ازاي ما تقدرش تقول لحد ما تقدرش تقف قدام حد وبها واخواتها عماره والوليد ووطنها وبلدها والارض اللي نشات فيها ولو راحت هناك والرسول رضيها هتبقى مصيبه على طول طب هتعمل ايه بس الواحد حينفع اتاخر اكتر من كده تاخد القرار ام كلثوم وتطلع مهاجره الى الله ورسوله في حركه بطوليه مفيش حد في التاريخ مفيش امراه في التاريخ عملتها وتطلع مهاجره منطلقه الى المدينه ام كلثوم على فين يا ام كلثوم على ربنا على فين يا ام كلثوم على فين يا بنتي يا شابه يا صغيره اللي سبتي كل حاجه ربنا على فين سايبه امك على فين رايحه على... على طريق ربنا سايبه وطنك ورايحه على فين على طريق ربنا سايبه الدنيا كلها واخواتك وبلدك ورايحه على فين على طريق ربنا انا اختارتك انت يا رب انا مش هاخير بينك وبين أي شيء الا وهختارك انت يا رب انا اختارتك انت على كل شيء في حياتي يا رب انا جايه لك عاوزاك انت يا رب ام كلثوم تطلع مهاجره وتوصل للمدينه واول ما توصل للمدينه تحصل الصدمة الاهل المدينة كلهم هيعملوا فيها ايه هيعملوا ايه يردوها هيقتلوها طب وبعدين انذاه عليه الصلاه والسلام هياخد قرار فيها ايه والصحابه قاعدين كلهم مستنيين ام كرشومه نرجعها ازاي هنرجع هنرجع اللي, اللي ضحى بكل حاجه عشان ربنا ازاي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 الممتحنه الممتحنه اللي هي ام كلثوم بنت عقبه بن ابي معيط بيقول فلا ترجعوهن الى الكفار انتهت القضيه ينزل القرار السماوي في شان ام كلثوم ان دي ما ترجعش الكنز ده ما يتفرطش فيه النور اللي في قلبها ده ما يتصبش يضيع ابدا وتهجر ام كلثوم لله ورسوله وربنا سبحانه وتعالى يقبل هجرتها ويقبلها وينزل فيها الصوره دهيت والنبي عليه الصلاه والسلام يجوزها من عبد الرحمن بن عوف من أحسن الصحابه دينا ومن اغنى الصحابه جوازه ما فيش واحده تتمناه ما فيش واحده تحلم بيها جواز من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه يا اختي يا بنتي في الله يا حبيب قلبي يا اخويا يا شباب يا شباب احنا مش عايزين نبقى زي مكرسون بنت عقبه بنبي معيط مش عايزين نتحدى دنيا كلها مش عايزين نكسر كل الاعراف اللي حوالينا نكسر كل الشهوات اللي حوالينا الواحد هيتجنن اي كده انتوا ام ام محمد واصلوا للدرجه دي ازاي النت الواحد ما هوش يدخل على موقع اسلامي من غير ما يلاقي صور بتتحذف ويلاقي حاجات غريبه قد ايش ما هوش يقلب على قناه اسلاميه قبل ما يجي لك 20 قناه بصور مالا بها لربنا الشارع ما عدناش عارفين نمشي فيه فين الخميس والكورنيش وشو لبس البنات وشكل الشباب والعربيات والاغاني والكاسيت والكرى السياحيه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 إن انا اقول لك إنك تختار هدفها ان الطفل لما اتولد بدا اهله يعلموه ان نص الدرجه الثانويه العامه دي كارثه وان حقد العمل ده فرصه وان الفلوس دي هي اللي بتحرك الحياه انا جاي النهارده عشان اقول لك إن الفكر ده كله غلط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 في ناس فكر في, في السعاده انه يتجوز من بنت حلوه زل نفسه لابوها وقوها وعمه وخلا وجيرانها ومتجوزها ملهاش نفسه سعيد انا بكلمكم عشان نعرف سكه السعاده ايه يا جماعه على فين يا شباب على فين يا شباب سلسله هدفها ان تعرفوا انتوا رايحين على فين انكم تختاروا انكم تعرفوا طريق الطه هيودي على فين وطريق المعصيه هيودي على فين وتختاروا هتختاروا الطريق ده ولا لا هتختاروا ربنا ولا لا هتختاروا الدين ولا لا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 من غير ملتزم انا بكلم اللي مش فاهم يعني ايه دين مش فاهم يعني التزام انا عايزكم كلكم يا شباب تبقوا من طراز جعلني مباركا اينما كنت تبقوا نور مصابيح ماشيه في الدنيا تبقوا شخصيات تغييريه تغير صحباتك وتغير النادي اللي انت فيه وتغير الحته بتاعتك وتغير شلتك وتغيري انت امتك وتغير الدفعه بتاعتك وتغير السكشن بتاعك وتغير الراوند بتاعك وتغير الكليه بتاعتك انا عايزكم يا جماعه تبقوا مباركين اينما كنتم كل وسيله مواصلات تركبوها تغيروا تنقذوا امه محمد الرساله دي السلسله دي للجميع حتى الأباء والامهات فوقوا معنا يا جماعه ده انتوا ال... انتو انتو اللي ربطونا انتوا اللي بتاثروا علينا باقل كلمه انتوا اكتر موجهين في الامه دهي هاتوا اولادكم وسمعوهم عايزين يا جماعه التوصيه الليله ان كله يبعت كلكسات عايزين نبعت كلكسات لكل الشباب ابعتك كلكسات لشلتك ولشلتك ابعتوا كلكسات بالايميلات ابعتوا كلكسات بالمزدات ابعتوا كلكسات بالمكالمات ابعتوا كلكسات بالزيارات عايزين كله يفوق كله ينضم لقافله انقاذ امه محمد انقاذ شباب امه محمد عايزين كله يفوق الليله كل وظيفتنا كركسات نعرف الناس كلها انها لازم تفوق نعرف الشباب كلها انها لازم تفوق لازم الكلام أنا بقول كلام ايه انا بقول كلام الكلام ده مش هيتنفس غير بيكم يا جماعه باذن الله سبحانه وتعالى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 عارفين عارفين وجهتنا وهدفنا وطمحنا ورسالتنا في الحياة عايزين نعتق من النار يا رب اللهم اعتقنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اجعل هذه الليله ليله اعتق رقابنا من النار اللهم اعتقنا من النار اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم ايقظ امه حبيبك اللهم اهدي امه حبيبك اللهم انجد امه حبيبك اللهم يا رب انصرنا اللهم اجعل رمضان هذا فتح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 الغافلين اللهم يا رب خذ بنا واصينا اليك خذ بنا واصينا اليك اخذ الكرام عليك اللهم يا رب اهدنا اللهم أنجد أمة محمد ايقظها اللهم اغثها اللهم انصرها اللهم اجعل رمضان هذا فتحا علينا جميعا توب علينا لنتوب توب علينا توبة ترضى بها عنا توب علينا توبة ترضيك يا رب يا رب لا نرد لا نرد بعد أن وقفنا على باب افتح لنا بابك افتح قلوبنا على هداك برحمتك يا ارحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاك الله خير.